تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن, بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي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 كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 لك أنت العزيز الحكيم